شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من الشهر فاليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَةٌ من أيام النُّخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمِلوا العِدَّة ولتكبر الله ولتكبر الله لا لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني داوت الداع إذا دعان وإذا سالك عبادي عني فإني قريب وإذا سالك عباد داوة الضعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأن لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن وبتغوا ما كتب الله لكم